الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحقيقة إنه الإنسان إذا لم يصل إلى مثل الأنبياء والمرسلين ولا مثل الصحابة ولا اللي بعدهم ولا اللي بعدهم فأنا بائما بحب أذكر قصة عبد الرحمن بن معاوية الداخل اللي هو أسس دولة الأموية في الأندنس مثل رجل عادي رجل عادي وله صحابي وله تابعي ولا أي حاجة وكان طريد مطلوب أنه هو أتل أتل العباسيين، أتلوا بن عمية أتلوهم واللي فضل منهم حبسوه في السجن وسبوه في قيام بقى دولة وضيع دولة أخرى فأمور الولايات دي بيحصل فيها عجائب الشاهد من الكلام أنه هذا الرجل ده مطلوب إذ ومع هذا كان في ذهنه غاية يسعى الى تحقيقه في ذهنه يسعى الى غاية هو عاوز يعيد مجد الاسلام بس في ايه استوب بني امين وفضل يسعى اليها الغاية لما حققها قابل وحده وشاب كان لسه سنه موصلتش 25 سنة فأنا دايماً أحب أذكر المثل ده عشان محدش يقول إنه في حاجة معجزة ولا في حاجة ممكن من يعملهاش على قدر ما بحق الصورة في ذهنه ويسعى إليها على قدر مدى بيديله دفعة قوية وإلا فالناس اللي حوالك وجه التاريخ كلهم تحملوا المصاعب والمشاق القوية ولو بصد بإلى الأنبياء شوف بقى شوف إليه اللي حصل معه وأنظر صُم أنظر إلى هذا الرجل إن هو يقطع البحار يعبر النهر حار شو بق يمشي أو من قرط ولا دجلة الغايت لما يوصل بلاد المغرب أقصى بلاد المغرب عشان يوصل إلى المضيق مضيق جبل طارق عشان يعبر إلى الأندلس دي تأخذ منه أدبأ عدي تلات أربع سنين مطارد وشريط في البلاد وبرضه ده ما كسروش ولا هد عزيمة فضل يسعى إليه يسمع النهاردة أتله أخوه بكرة أتله أخوه التاني. بعده أتله مش عارفين أخبار دي بتهد بتهد وبتيأس لكن هو لا تهد ولا يأس أنه صاحب عزيمة وصاحب فكر يسعى إلى تحقيق الغرض اللي هو لدرجة أنه هو مثلا كان حاطط في ذهنه إنه هينق الصورة بلاده في البلاد البعيدة في أقصى الأرض حتى بير أخرى في رخرة حطيتها في ذهنه يعني صنع دنيا لنفسه لنفسه آه يعوض بها الدنيا اللي فاتت آباء وأجداده والاعظم من كده بقى إنه هو أقام شريعة الله وحكم بالعدل تولى حكم الأندلس أقام شريعة الله وحكم عبد وعمل الدواوين والوزارات وكون الجيش وضرب على أيدي النصارى وغزى أوروبا حتى وصل جنوب باريس تخيلوا أقام للإسلام دولة عظيمة لا تزال تذكر حتى اليوم واحد واحد من بقى ضيعها بعد كده حلوتهم وخوها أختها كله عاوزين كل سكرايس وضيعوه الأمراء ضيعوا تلك البلاد طب انا دلوقتي يا جماعة هنطالب بالحاجة اللي احنا نقدر عليها ازاي أنا, أنا, انا هسأل امام الله هو ربنا هيسألني عن اللي عمله الرئيس فلان والرئيس فلان لا ده انا هتسئل على اللي انا عمله ايه انت دلوقتي الكتب التاريخ الاسلامي اتكتب الدكتور علي محمد الصلابي كتب تقريبا اغلى بالتاريخ الاسلامي كله بطريقة بقى عصرية موجودة كتب كلها مضوعه وكتب رخيصة كيف لك الدولة الزنكية والدولة العباس ودولة المرابطين ودولة الموحدين ودولة تعرف إيه وكثر عن الإسلام في الأندلس وووما إلى ذلك الدكتور محمد عبد الله عنان كتب ثمان أجزاء في تاريخ الأندلس من الستينات من الستينات وكان مطبوع في البتاع اللي كانت عم لها أم مات كانت في البتاع اللي هي مكتبة الأسرة دي أنا شاريها من مكتبة الأسرة وهو أصلا الكتاب ده عامله في الست في أول الستينات عن تاريخ الأندلس فإحنا لما لو عاوزين نقرأ ونتعلم ونعرف و نعرف تاريخ أمتنا هنعرف كل حاجة دلوقتي موجودة طيب هنلوم مين إحنا بقى إن هم معلمونا زمان غلط ما اللي حصل هو ده طيب وإيه يعني ما إحنا خلاص نتسيبك من الغلط و الصح بقى يعني إنت قدامك دلوقتي إن أنت تعمل مكتابة للتاريخ الأسلامي كلها مش هتكلفك 500 جنيه 500 جنيه وتقول لي 500 جنيه كتير؟ لا مش كتير انت بتنزل تجيب بنطلون للعيال ب500 جنيه وتجيب بنطلون لنفسك وقميص وأميس شائله عن 300 جنيه سدقني ويمكن هيزيده فاحنا دي أمة تعلم التاريخ الإسلامي شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول انه هذا الأمر من الواجبات أو من أوجب الواجبات ان انت تتعلم تاريخ أمتك بيعرف اللي مضى واللي كذا واللي كذا الناس وقفت على تعلم السيرة فقط ياريتهم حتى عرفوها هم تعلموا السيرة فقط فبتعلمت السيرة فقط السيرة دي النموذج الأعلى طب شو بقى اللي أقل منه بقى ما هو أنت مش تقدر توصل إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في في الأمور آه صلى الله عليه وسلم فنشوف اللي بعده نشوف اللي بعده نشوف اللي بعده نشوف اللي بعده وهكذا حتى نصل إلى العهود اللي, اللي أمة الإسلام ضعفت فيها دي ونشوف فين الضعف اللي حصل ونشوف ممكن الدور اللي انت تقوم به ايه انت ممكن يكون واحد شغال في البلدية وقوم بأحسن دور أحسن دور واحد يكون شغال في أي صناعة في أي حاجة وقوم بدور عظيم واحد شغال مش عارفه كل واحد في الأمة يقدر يحط لابنة في في في بناء الأمة فترقى الأمة بيها يبقى احنا لو نعود نقول إنه نستنى الحكومات هي اللي تعمل لنا إذ أقابلني محدش عامل حاجة حدش عامل حاجة لأنه دول بشر يصيبون ويخطئون ربنا سهل وفقهم وعملوا حاجة يبقى كويس الحمد لله بقى دين يعمل من الله بس هم مش يعملوا كل حاجة وهو ولو انت جبت عمر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أمة فاسدة فيعمل في معهم إيه دول يعلمهم ويعزهم فيستجيبوا يهلكهم ويريدهم أه؟ لأنه لا يمكن أمة تقوم على الجبر، مفيش ما أمة بتقوم بالصياط وضرب النار ما بتعودش دي شوية بتقع على طول ما فيش أمة يعني مفيش فيش دولة من دول الإسلام قامت على الموضوع ده خالص موضوع الضرب والعشفة دي مفيش فيش أمة أبدا آمت على هذا مفيش ولا دولة من دول الإسلام قامت على هذا الأمر أبدا ما هو إحنا بنقول هنقرف كتب التاريخ الإسلامي يعني مثلا اللي كل كتابات الدكتور علي محمد صلى الله كلها كتابات عن التاريخ الإسلامي وبما فيها اختلاف الإسلامي له كتب كتير جدا في هذا الباب. حتى انه فيه كتاب عن الحروب الصليبية وشو هو, هو اللي عنه كانت عاملاك كنيسة سنة حاجة واربعين أه وطبعاً مش عارف كمان تاني في الستين أنا عندي منه نسخة من أياميها بالخط الأديب كان واحد من المشايخ كان بيجي في التلفزيون المشايخ الرسميين يقول لك إيه يا جماعة تفضلوا الحروب الصليبية فيش حاجة اسمها كانت حروب دحرنا بس مش عارف هذا وهو الكتاب أصلاً عمله واحد استيس ومن قلب الكنيسة وأي في تاريخ الحروب الصليبية مكتوب عليه الحروب الصليبية على الشرق الإسلامي ما عنوان الكتاب مود عندي منه نسخة فإحنا حتى حتى الكفر كتبوا تاريخ الحملات بتاعته فكل ده موجود أنا ممكن أقرأ الكتب ديت أستفيد منها شوف هما كانوا بيعملوا إيه برضو بس بعد ما أقرأ كويس التاريخ بتاعي فعندي كتابات الدكتور علي محمد الصلاة بي في التاريخ كتابات رائعة وبعد الراجل عطيته سليمة وراجل كويس جداً نحسوا على خياله نعم والدكتور الراجل برضو كتب لحاجات هتساعد على أنه أنت تكمل يعني هو كتب كتاب حلو عن اللي هو الجانب العلمي أو التطبيق في التاريخ الإسلامي بل اسم الكتاب بالضبط قايب علماء المسلمين اللي هم سهموا في بناء الجانب العلمي الطب والجبر والهندسة والحاجات دي عامل عليهم كتاب وبرضه هو عامل كتاب من جزئين تقريبا عن التاريخ الإسلامي لأن كتابات الدكتور الصلاة تتميز بالدقة أكتر وأن الرجل يعني صح المسائل صح جيد وإنه الرجل بيعتمد على المصادر كثير يعني النح العلمية فيه أعلى النح العلمية فيه أعلى فدي حاجات موجودة مليء السوق للوقت معك بقى في حد يقول لا بس التاريخ بتاعنا مش عارفينه فيه وفسدها تعرف هتعرف كله موجود تفضل عليكم احنا أخذنا قبل كده محاضرة عن الرسل الأجازة. نمر عليها مرة سريعا ونكمل إن شاء الله. الرسول والنبي الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه أوحى الله تعالى إليه بشرع جديد وأمره بتبليغه يعني مثلا زي سيدنا موسى عليه السلام ما كانش تابع لنبيه قبله وربنا أرسل إليه وسيدنا نوح عليه السلام وغيره وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وهكذا والنبي صلى والنبي هو المبعوث لتقرير شريعة من قبله. النبي يبعث لتقرير شريعة من قبله. يعني هو ربنا ما بيزلش عليه شريعة إيه جديدة برأسها لا. يوحي إليه إنه يتابع شريعة من قبله. فيفضل إيه يدعو إلى هذه الشريعة التي قبله. وطبعا الدعوة في الرسول يدعو على نطاق واسع من النبي أوسع من النبي وإن كان كله يدعو إلى الله تعالى. سيدنا يوسف عليه السلام كان في السجن وكان يدعو إلى الله قال يا صاحبي السجن ايه؟ أرباب متفرقون خير أمن الله الواحد القفار وأنتوا شايفين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بني إسرائيل كان يسوسهم النبي بعد النبي ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم بأس لنا ملك المقاتل في سبيل الله إلى آخر الآيات المتعرى أثلاء النبي كان يوجه قومه ويدعوهم إلى الله ويقودهم في سبيل الله يبقى هذا كان يدعو إلى الله ولكن لم يكن له شريعة مستقلة بل كان يدعو بشريعة من قبل وجوب الأنبياء الإيمان بجميع الأنبياء والمفسدين عليهم الصلاة والسلام يجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين ولا يجوز الكفر بواحد منهم والكفر بنبي واحد من الأنبياء كفر بجميع الأنبياء ليه لأن الأنبياء هؤلاء يبلغون الدين والدين واحد, دين واحد وهو توحيد الله عز وجل والإيمان بهذه الأمور التي يجب الإيمان بها أما الذي يختلف من نبي إلى نبي حسب حال كل أمة هو الشريعة ومن الذي أرسل النبي هل هو جاب الشريعة من عنده النبي أم أن الله أرسله بذلك الله أرسله بذلك إذن فإذا كذبت نبي واحد من الأنبياء فأنت تكذب الأنبياء كلهم لأنهم يصدقوا بعضهم بعضا فيش نبي يكذب نبي وأيضا فأنه أنت بترب على الله عز وجل وربنا ذكر الأنبياء وصدقهم فأنت إذن تكذب من صدقه الله ومن ائتمنه الله وبالتالي أصبح الكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء لأنك تكفر بالله عز وجل إذا خلاص ما عادش ينفع أي إيمان بأي نبي زي ما قلنا لما ربنا ذكر كذبت قوم نوح المرسلين هما أصلا كذبوا نوح عليه السلام وما كانت شفوا رسول قبل نوح عليه السلام وهذا يدل على أن الذي كذب برسول واحد فقد كذب جميع المرسلين عليه الصلاة والسلام ومن هذه الأمة ربنا لما قال إيه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر الآيات كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسله والله عز وجل وصف الذين يفرقون بين الله ورسله بالكفر, بالكفر وقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله عدد الأنبياء والمرسلين ذكرنا أن الأنبياء عددهم كثير جدا والمرسلين عددهم كثير أيضا ولكن المرسلين أقل لهم ويصل إلى 315 رسول أما الأنبياء فذكر في حديث أنه 124 ألف نبي إذن فالأنبياء والمرسلون عددهم كثير جم غفير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل به تفصيلا وبما أخبره أخبرنا به إجمالا قال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك في أنبياء سمهم الله وذكرهم وقص علينا قصصهم فهؤلاء نؤمنوا بهم وبما أخبرنا الله عنهم ومنهم من ذكر أن الله عز وجل أنه أرسلهم ولم يسمهم ولم يذكر أحوالهم فنؤمن بهم على الإجمال كما أخبرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ما من أمة من الأمم إلا وخلى فيها نذير قال تعالى وإن من أمة إلا خلى فيها نذير وقال ولكل قوم هاد وذلك حتى تقام الحجة على الخلائق حتى تقام الحجة على الخلائق ليه لأن الله عز وجل سائل كل عما قدم طب هو يسألك ويعاقبك ويقيم عليك إلا إذا أرسل إليك من يدلك عليه ومن يعلمك ماذا تفعل وإلا فإنه هنا لن يقام العدل والله تعالى هو العدل والله تعالى لا يظلم مسقال ذرة طب إذا فإن الله لا يظلم مسقال ذرة وإذا كان الله عز وجل سيعرض عليك أفعالك وعزيك عليها فمن يعمل مسقال ذرة خير يرى ومن يعمل مسقال ذرة شر يرى طب هذا يقتضي أن تريد قانونا إلهيا تعمل به وتسلك في هذه الحياة عليه هذا من أين يتأتى عن طريق الوحي والله لا يبعث ملائكة رسولا بل يبعث إيه؟ بشرا رسولا فمن هنا رب عز وجل أرسل في كل أمة خلت رسول إما أن يكون هذا الرسول جاء بشريعة برأسها يعني مشتابعة لغيرها او جاء مجددا لشريعة من كان قبله وداعيا الى الله حتى تقام حجة الله على الطلال ثبوت النبوة ليس ادعاء النبوة يثبتها ادعاء النبوة لا يثبتها كربية ادعاء النبوة قبل سيد النبي صلى الله عليه وسلم محمد ومع هذا لم تثبت لهم النبوة فأختضح أنهم كانوا كاذبين أما النبوة هذه لا تثبت إلا بالدليل الصحيح فإذا جاء الرجل في القرآن أو السنة أخبرنا الله تعالى عن أحد بأنه رسول أو نبي فنحن نصدق ذلك أما إذا لم يأتي ذكر في القرآن ولا في السنة فنحن لا نصدق ذلك بمعنى إذا جاء في القرآن ما يدل على فلان بأنه رسول فنحن نؤمن بأنه رسول إذا جاء في القرآن أو السنة ما يدل على أن فلان ليس برسول ولا نبي فنحن نؤمن بأنه ليس برسول ولا نبي أما إذا لم يأتي في القرآن عنه إثبات ولا نافي لرسالته ولا لنبوته وجاء في الكتب الأخرى زي التوراة أو الإنجيل ما يدل على نبوته فنحن لا نصدق ذلك ولا نكذبه أما إذا جاء فيها في هذه الكتب ما يكذب القرآن فنحن نكذبه لتكذيب القرآن له فإذا جاء فيها ما يصدق القرآن فنحن نصدق لتصديق القرآن له مش لصحة الكتاب في نفسه يبقى المقياس عندي والمعيار هو القرآن والسنة عندنا. يبقى تثبت النبوة بالدليل الصحيح من القرآن والسنة هذا ما تثبت به النبوة هيقول لك مش عارف فلان نبي فلان مش عارف مين وسمي لك اسم شرع شرع فلان النبي مش عارف ايه لا لا اذا لم يأتي اسمه في القرآن ولا في السنة فهذا ليس بنبي عندنا لا نثبت له النبو ولا الرسالة طب هل ممكن يكون نبي ولا لا الله أعلم خلاص ما تثبت له إلا ما صح به الدليل كلها ديب قلاء من كتب بني إسرائيل من الإسرائيليات فنحن عندنا في القرآن ولا في السنة ما يدل على نبوته هؤلاء فنحن لا نصدق ولا نقلس أما إذا صح الدليل في القرآن أو السنة بنبوة واحد منهم فنحن نصدق بذلك كما جاء في القرآن والسنة إذا ذكر الإمام دليل على هذا من القرآن والسنة فقال صدق أما إذا لم يذكر دليلا صحيحا فلا يثبت ذلك كونه نبي ولا رسوله والعقائد كما قلنا لا تثبت إلا بالدليل الأئي صحيح بالدليل صحيح أما الأحاديث الضعيفة ما تثبت العقائد أبداً الغرض من بعثة الأنبياء الغرض من بعثة الأنبياء دب بداية الإيه؟ المحاضرة الجديدة ما الغرض من بعثة الأنبياء ليه ربنا عز وجل أرسل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الغرض الأول هو أن يبلغ الوحي الذي أنزل إليهم ربنا عز وجل يريد هدایة الناس فلا بد أن ينزل عليهم الوحي وهذا الوحي كما قلنا ينزل على بشر من البشر فهنا الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام ينزل عليهم الوحي فيبلغونه عن الله تبارك وتعالى وما في نبي ولا رسول كتم شيئا مما أمره الله بإبلاغه أبدا ليه لأن الله عز وجل اتمنهم والله لا يأتمن خائنا وكتمان شيء ولو كان حرفا واحدا مما أنزله الله خيانا والخيانة منفية عن الأنبياء والمرسلين تماما لأن الله تعالى هو الذي صدقهم وذكاهم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الأنبياء والمرسلون لم يخشوا أحدا إلا الله ما تركوا شيئا أنزل إليهم إلا وبلغوه عن الله تبارك وتعالى ومن زعم أن هناك رسول أخف شيئا مما أنزله الله إليه لم يبلغه كما زعمت الشيعة لعنهم الله هذا كفر صريح وضلال مبين يكذب القرآن يكذب القرآن ويطعن في تعديل الله للمرسلين الذي أرسلهم إلى الناس الأمر الثاني بعد البلاغ الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى بعدما أنزل إليهم الوحي وبلغوه إلى الناس يوجهون الناس ويتابعون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لأنه انت ممكن تكون علم الحق عرفه ولكن لا تبع الناس إليه يجب عليك أن تبعى الناس إلى الحق وأول من يجب عليه ذلك هم المرسلون الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى لأنهم أولى الناس بالخير وأولى الناس بالدين الذي أنزل إليه فهم أولى الناس بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى الأمر الثالث التبشير والإنذار معروف أن الدعوة إلى الله سيكون لها من يؤمن بها ويكون لها من يكفر بها ويكون هناك متردد فيها مرة يعنينا التبليغ تبلغ ما أرسل من الوحي حرفا حرفا أما الدعوة فتستخدم أي أسلوب تعريف. يعني دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يبلغنا سورة البقرة، هيبلغها هذا مهم هي مش هيغير فيها حرف واحد. أما إذا جاء يدعو الناس إلى الله فممكن يخطب خطبة يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى ما في هذه السورة من المبادئ. خلاص كده؟ هناك أساليب كثيرة للدعوة أما التبليغ فليس له إلا أسلوب واحد. تنقل الذي جاء به جبريل عليه السلام تنقل زي ما هو للناس أما الدعوة فلك أساليب كثيرة مرة خطبة مرة هتقول هتقرأ آية من القرآن هيقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث من عنده هي وضح حاجة هيحكم في مسألة هيعمل هي وهكذا هي بعد حد ما كان يبلغ الدعوة التبشير والإنذار، فالمرسلين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين يبشرون المطيعين بالنصر والتمكين في الدنيا وبالنجاة والفوز بالجنة يوم يقوم الناس لرب العالمين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا وليمكنن لهم دينهم الذي اعتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أن يعبدونني لا يشركون بشيء والله عز وجل كتب أن الأرض يرثها عبادي الصالحون كما قال الله عز وجل وما إلى ذلك من الدلائل التي تدل على البشار العاجل في التمكين في الدنيا والبشار بما في يوم القيامة من النعيم المقيم للذين آمنوا بالله ورسل أما الإنذار فمهما على الباطل وتجبر وتكبر فلابد أن يقصم في الحياة قبل أن يصل إلى الله لابد أن يقصم هؤلاء, هؤلاء الجبارين أفيه أفرعون وغير وغير وغير من هذه الأمم أهلكها الله على وجه الحياة فهذا دلالة واضحة على امتصار الحق على الباطل على مر الزمن. مش الباطل اللي بنتصر الحق لا الحق هو الذي ينتصر على الباطل ولكن المدة قد تأخذ فترة حتى يميز الله الخبيث من الطيب يعني شوف من اللي يصبر على الدعوة يصبر على الدين ومن الذي يرجع وإن الله ليملل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت هو ما كان ربك نسية وما إلى ذلك من هذه الأمور فإذا جاء واعد الله تعالى وحقت عليهم العقوبة أهلكهم الله كما أهلك الله أقواما بالريح أهلك الله أقواما بالصيحة أهلك الله أقواما بالنار الصيقة التي نذرت من السماء أهلك الله أقواما بالغرق أهلك الله أقواما بالحجارة أهلك الله أقواما وهكذا كل ذي أمم كذرت المرسلين وعادت الرسل وقاتلت الذين آمنوا بالله ورسل ومع هذا أمهلهم الله إلى حد ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر كما قال الله تعالى وعند ربنا بقول أكفاركم خير من أولئكم هذا أكفاركم أنتم أقوى من هؤلاء واللحسن منهم أهلك الله تعالى قبلهم أمهم أعظم منهم بطشا وقوة وظلما وجبروتا فهؤلاء أولى بالخوف على أنفسهم من الذين سبقوهم وأهلكهم الله تعالى فالبشارة مش زي ما الناس تفكر مبشروا بالجنة وخلاص ليست هذه البشارة وحدها إنما يبشرونهم بنصي والتمكين في الحياة ويبشرونهم بالإ بالجنة عند الله لما جاء خضاب بن الأرات قصة معروفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو متوسط برده بجانب الكعبة وقال رسول الله ألا تدعو لنا ألا تنتصرنا ألا ترى ما يحدث ما يقال الكفار بينا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان متكئا فجال وقعد بقى يعلمه بقى يديله الدرس لأنه أنت مش محدش إيه أنت عندك عهد من الله إنه ينصرك ما تستعجلش بقى والنصر آت, آت. فإيه اضرب له مثل بقى مما كان إيه قبلهم بقى شوف تحملوا في الإذاء أديه وعملوا إيه خلوا إيه وسأوا إيه وهكذا ما وصلتش بكم الحد إلى هذا الحد فإنتم بقى مستعجلين طب إنتم عاوزين بقى البشارة بقى بسرعة بسرعة والله لا يتمنى الله هذا الأمر والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. النبي صلى الله عليه وسلم خص المنطقة دي بالذات لعله لأسباب إحنا يعني لم نتضح في التاريخ أيامها ليكون هذه المسافة في غاية الوحشة لا يستطيع الناس أن يمشوا فيها قال يصير راكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله لا يخشى إلا إيه الله عز وجل يبقى ماشي وهوش خيف من أي حاجة في أمن لا يعترضه أحد ولا يجي أحد وأصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وزي ما احنا عارفين القصص يصل الحال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لك يعني إيه لو لو جادي أو لو داب عثرت على شط الفرات لربنا هيسألني عنها لما لم تمهد لها الطريق يصل الأمر إلى هذا الحد حتى الدواب لا تؤذى في الإسلام وده معناه إيه؟ معناه إنه السعادة والرخاء والطمأنينة والراحة توفرت إذا كان أنا مش عارف ريح البشر هريح الدواب وطبق أنا هسيب البشر وروح أبص على الدواب عشان أعمل لها الطريق إنما يقال هذا إذا بلأ أصله لواحد ممكن يقول له ما قلت تريح اللي حواليك الأول تريح الناس الأول عما تقول الداب بدي لكن هو وصل العدل إلى أنه كله عاش في سعادة وفي عدالة وفي طمأنينة وطراحة وسدت حاجاتهم وعاشوا سعداء وكل كل حتى الدواب ولو وحده دب عطرت بس خابط الخطوبة وهي ماشية كذا عشان الطريق مش ممهد أيقش أن يسأل عند الله عز وجل يوم القيامة ليبلم يمهد له الطريق فالبشارة هذه تعم كل هذا محدش فكر ان هي البشارة فقط بالجنة وفراس لذلك الناس يجب ان يكونوا على يقين ان الله تعالى ناصر دينه لا محالة ومن يسعى لينصر الدين بغير الطريقة التي نصره بها نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة لن ينتصر الدين وسيحصل الاثم على نفسه بعض الناس يسعى بالانحلال عشان ينصر الدين فلن ينتصر الدين هو الدين كده كده منصور ولكن لن ينتصر الدين بطرقتك هذه بعض الناس يسعى إلى الطعن في الآخرين بحجة المحافظة على الدين وليست هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم إنما طريق نصر الدين توضيح السنة للناس وتبليغ رسالة الله وأخذ الأسباب المؤدية إلى ذلك التي شرعها الله فإن الغاية العظيمة لا يسعى إليها إلا بالوسيلة العظيمة أيضا المشروع أما الغايات العظيمة لا تدرك بالوسائل الحقيرة التي يسعى بها بعض الناس ووو و... ممكن تكون أنكون أنا ملتزم آ وعاوز أبلغ رسالة الله ولكن طريقتي أنا مش حلوة في البلاغ فأعجب عن تبليغ الناس رسالة الله فأستخدم الأسلوب الذي يحقر به الناس باعتبارهم إنهم بعيد عن السنة وإنهم مش عارفين وإنهم مش عارفين وإنهم مش عارفين وإن وأوهم الناس أن الحق معي لا مع غيري فأضر الناس وأضر نفسي وأضر الدعوة وليس هذا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من هو هو رسول الله ومع هذا كان يرسل الرسل إلى الملوك على يطلع على قسرة وده يطلع على قيصر وده يرسع فيه ما رحش بقنا أباء عمر بن الخطاب عشان يروح هو بنفسه للرجل ولا لا المهم أن انت جاي منين؟ من عند النبي صلى الله عليه وسلم ما هيضرنيش أنا بقى أمش هيأثر في المسألة أنا من الخاصة بتاعتك ولا من العامة إنما نؤدي الرسالة كما بعثها النبي صلى الله عليه وسلم فما أرسل الرسالة دي زي ما ما أرسلوا بها هو ذهب فأداها عنه صلى الله عليه وسلم وقال بلغوا عني ولو آية كل حاجة تتعلمها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما تفكرش إن الشيخ فلان هو أولى منك بالبلاغ دي المصيبة باء أن نستفكر إن الشيخ فلان هو الوصي على دين الله ما فيش حد وصي على دين الله عز وجل إنما نحن نبلغ يجب علينا جميعا أن نبلغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد تعلم سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يبلغها إلى الناس وأن يدعو إليها. لكن ما فيش واحد كده هو ذا المسؤول عن دين الله اللي يقوله يبقى من دين الله واللي بيقوله شبه من مش من دين الله ده كلام خطأ إحنا هنا الكلام ده عند النصارى واليهود مش عندنا إنما إحنا ما كان في القرآن والسنة وكان عليه الصحابة الكرام هو ذا من دين الله هو ذا دين الله أما مكان من البدع والضلالات وهذه الأشياء التي لم يكن عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من دين الله تعالى هو ذا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وما قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لما تيجي انت مثلا تقعد ايه تشرح انت أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واخد شرحك من فتح الباري وصحيح مسلم وغيره تقعد تشرحه للناس يجي لك واحد تاني يقول لك ايه لا لا اصلا الطريقة بتاعتك دي مش حلو لا اسمع طريق تانا بقى هذا خطأ هذا خطأ هو يبلغ عن الله ويشرح بكلام أهل العلم وكلام مصحيح ما في المية لكن أنا عشان عاوز أعود مكانك أعود أقول لا لا لا الكلام ده لا خلي اسمعوا مننا طب يا معلمي في درس هناك للشيخ فلان ورجل يدعو إلى الله بالسنة والكتاب والسنة مش عارف إيه من الناس مش عارف إيه أرتمام طب يا رأيك فيه قولك يعني إيه رابل من أهل العلم طب وبعدين نحضر يقول لك مش عارف يعني ما هو ما هو معناه إن أنا ما أروح ما هكذا كان السلف الصالح رحمه الله كانوا يدلون على أهل السنة في كل مكان وكان لما يجي كذا سفيان الثوري وهو من هو سفيان الثوري هذا أعلى من شعب ابن الحجاج في السن والمنزلة وما هذا لما كان واحد يقدم البصرة من من من, من نسم للكوفة شوابة ابن الحجاج إمام أهل الحديث يقول إيه يقول ما فعل أستاذه سفيان وكان إذا ذكر واحد من أهل السنة في أقصى بقاع الأرض الواحد فيهم يبكي عشان عشان ذكروا الأخوة هوة الذي يدعو إلى الله وغير هذا ليس منهج السلف الصالح ولا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين غير هذا ليس منهجهم وحتى لو انت ادعيت لنفسك ما ادعيت لن يكون ذلك منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منهج الصحابة رضي الله عنهم ولا منهج إمة التابعين رحمهم الله ولا هذا منهج القرون الخيرية الثلاثة الأولى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من هو في منزل في العلم حتى قال عنه الحديث الذي لا يعرفه شيخ الإسلام لا ليس بحديث شوف دائم كذيته في الحديث أما في اللغة العربية فقال لقد خالفت سيباوي إمام العظبية في كذا وثمانين مسألة وأثبت العلم أن الحق أغلبه مع شيخ الإسلام مش مع سيباوي وأما الفقه فكان يعرف المذاهب الفقهية أكثر من أهلها حتى أنه مثلا الشفعية لما يختلفوا معك يقول له طيب أنت أو قل له شافعي المذهب طيب قل له لا المسألة عندكم كيت وكيت على المنهج القديم على المنهج الجديد وعنده متقدم الشفيعية كذا وعنده متأخذ الثاني دماغة سيحبا الدنيا الضل الفوش وهكذا ومع هذا الرجل كان يقول إيه من خالفه أمهل كل من خالفني ثلاث سنين سيبه ثلاث سنين يبحث هل خالفت في مسألة أنا قلتها القرون الثلاثة الفاضلة أنا سيبك ثلاث سنين ها وتجيب لي أدلة ان انا خالفت القرون الثلاثه الفاضله وانا عمراجعا هذا الكلام سبت ثلاث سنين مش يوم ولا شهر ولا شهرين ولا بتاع لا ومش ما يكذبوش ما يكذبوش ولما كان في سجن بعض المشايخ وشبي عند الحاكم واتهموه بتهم مبتع ما اعرفش ايه عشان غيرانين منه فعيني دخل السجن الطلبه كانوا بيروحوا له عليه في السجن في حاجتين هو نفسه كانت طلبة ورغم منهم بره وكانوا علماء منهم من للمب ابن القيم رحمه الله وكانت الدنيا تبأليئة بهم بره يقول لك ايه فكانت يعني تضيق بنا الدنيا فنذهب إليه ما أن نراه إلا ويذهب عنا ما كنا نجده بس هو في السجن وقالوا له يا إمام نؤذي الناس اللي هم أزوك واشوبي قال لقد علمتم أني لا أشبه أن يؤذى أحد من المسلمين بسببه فضلاً, فضلاً عن إخواننا العلماء يعني لو واحد عادي من المسلمين عمري أبداً محب يصل إليه أذى بسببه فما بالكم باء إن العلماء زميلي أنا أكون سبب في إزاؤهم لا أبداً لا يكون هذا فانظر كيف رفع الله تعالى ذكره وجعل له منزلة بين الناس وكيف الذين أزوه لعلنا لا نسمع عنهم ولا عن أسمائهم رغم هو أضى حياته كثير كثير منها في السجون مرة في مصر مرة في دمشق مرة مش عارف فين يدخل أتقل كذا ويدخل وهكذا يبقى البلاغ البلاغ هذا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تبلغ عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن الأمور التي جاء المرسلون من أجلها يعني فرائط أو الوظائف بتاعة الأنبياء والمرسلين هي تقويم الفكر المنحرف والعقائل الفاسدة عارفين مهمة الرسالة في هذا الأمر ودي مسألة طويلة ووضحة وبعدين بعد كده إقامة الحجة على الخلق ربنا عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ربنا لن يعذب حتى يبعث رسولا يدعو إلى الله لذلك يوم القيامة ربنا يسأل الناس ويقول ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يتلون عليكم آياتي ربكم يتلون عليكم آياتي كل ذلك يعرض عليهم يعني إيه, إيه عشان يقر بأن جاءهم البرسلون لو عندهم حد يقولوها يقولوها لو عندهم أنه البلغ ما وصلهم شيء أولم الذي يدعي فينكر يشهد عليه الشهود من الخلق أن الله تعالى أرسل إليه الرسل وأنه الرسل بلغت رسالة الله تعالى إليه حتى يكون الحكم في الآخرة جاريا على ما تعارف عليه الناس من إقامة الشهود في الدنيا زيادة في إظهار احقاق الحق وهو ربنا عز وجل عاوز حد ده, ده ربنا اللي هيحكم وهو العدل سبحانه ومع هذا يجري عليك سنة ما جرى في الدنيا من القاضي الحاكم فين الشهود وفين اللي مش عارف إيه وبتاع وليك حجة طب ليك حاجة تقولها مش عارف إيه وبتاع وهكذا احنا بقى بنشكم على بعض بدون محد يسمع حد ونحكم على بعض ظلم وعدوان نحكم على بعض بدون مش عارفين ونشكم ونفترض السوق ونسوء الظن بالناس ونحكم عليها هذا من من أكبر الأخطاء أكبر الأخطاء هذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده من الوظائف الأنبياء سياسة الأمم ما فيش نبي من الأنبياء إلا وهو وقد ساس قومهم يبغى خلاص بقى كذا يبغى إيه ما حدش يقول إنه الشارع ما يحكم شباب داود عليه السلام ساس قومهم سليمان عليه السلام ساس قومهم بشريعة الله وداود ساس قومهم بشريعة الله وموسى ساس قومهم بشريعة الله وعيسى ساس قومهم بشريعة الله وجميع أنبياء الله ورسله ساسوا قومهم بشريعة الله فأعظمهم وامقدمهم وسيدهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فهو اولى بذلك وهو ساس الناس بشريعه الله تعالى ولما كان في الامم السابقه ربنا عز وجل يرسل الانبياء تباعا لانه هما ما كانوش كانوا يضلوا على طول على طول يرسل الانبياء تباعا هنا بقى عندنا في الإسلام أرسل رسولاً وحداً ختم به المرسلين وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله إلى جميع الجن والإنس أجمعين بعد كذا أنزل معه الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو محفوظ بحفظ الله عز وجل ولا ينزل بعده كتاب ولا وحي من السماء فحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثياسته للأمة أو لهذه الأمة ثياسته لها أخذها عنه وتبعه فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وبقية الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ثم جاء بعد ذلك خلفاء المسلمين رحمهم الله وغفر لهم فتاسوا الناس بشريعة الله عز وجل وزا وما زال الأمراء والحكام يحكمون بشريعة الله في كل أقطار الأرض بشريعة الإسلام في كل أقطار الأرض حتى إعهد قريب يتقلص الإسلام من دولة بسبب خيانة أهل الإسلام الذين يظهرون الإسلام وبسبب اتفاقهم مع أعداء الإسلام من الكفار سواء كانوا يهود أو نصارى أو مجوس أو غير هؤلاء من الناس فأدى ذلك إلى تقلص رقعة دولة الإسلام وسعوا إنهم يبطلوا الحكم بشريعة الله تبارك وتعالى ونجحوا في فعلا إبطالها في أماكن كثيرة من بلاد الإسلام ويحكمون بالقوانين الوضعية الضالة التي لا يجوز التحاكم إليها بأي حال من الأحوال آبدا والذي يرضى بها ويتحاكم إليها ويرضى بها ويجعلها مديلا عن شريعة الإسلام فإنه كافر بالله عز وجل لا يقبل الله منه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا شيئا فعل آبدا إنما الذي أرتضيه وحكمه في نفسه هو شرع الله تعالى فإنفرض في خصوم بينه وبين واحد ومش عارف أخط حق منه ممكن تستعين به بالأمور التنباء بالقضاء والقوانين دي ليه بقى لأنه إنت لو في بلد كافرة تطب حقك واحد يجيبه لك من الكفرة يبقى أنا مش راضي من البتاعة ولكن إيه هو ده أنا بستعين بالرقل ده عشان يجيب لي حاجة اللي أنا مش قادر أجيبها أما طول ما في إيد إن أنا أتحكم إلى شريعة الله يجب عليك مش بمزاجك إن أنت تتحكم إلى شريعة الله في في أعدى يجيب شيخ يحكم لك في الموضوع يفصل لك فيه يعمل لك وهكذا حتى ينتهي بك المطاف أو الأمر إلا أنتم لا تجد أمامك ملجأا إلا حد ظالم يجيب لك البتاعة وساعتها تروح ناحية المحاكم بقى والأمور دي وهي كلها قوانين ظالمة كلها قوانين بشر ناقصة كلها لا تقيم العدل والله أنا عن تجارب ومحكمة الدخيلة دي كان دي فيها مشاكل قبل كده من يجي مصر 12 سنة والله الرغل اللي كان ماسك البتاعة كلها كلها كان الحق قدامه عارفه كويس جدا عشان هو ملوش رغبة يعمله قال لي بس أنا أعمل ايه كده أنا أعمل ايه وهو كان بياخد فاكرين صفقة اللحمة الفاسدة اللي دخلت البلد هو اللي المدخل اه وانا عارفه بالاسم وعارف بلده وعارف ان ابوه كان شغال عند واحد خواجه وجيل خواجة سافر هم خدوا أرضيات وحلوا اللي هنا وبا هو خاطر دلوقتي عارف عنه كل حاجة ويجي عشان خاطر إيه ليجيب لكش الحق ولا غيره لأنه هو آخر حاجة هي بتوقف عنده هو في الآخر وهكذا وهكذا هذا الحكم ذا الحكم أما في الإسلام فإن حقق بتاخذه أي كان حقق بتأخذه أي كان حتى لو وصل بك الامر ان انت تصل الى الخليفة الذي يحكم المسلمين انفسهم يعني القصة بتاعة الراجل المصري وان كانت القصة دي الضعيفة اصلا اللي هو ماشى من مصر لما راح للخليفة عمر بن الخطاب عشان مشكلة حصلت بين ابن سيدنا عمر على بس القصة دي ضعيفة بين سيدنا ابن سيدنا عمر وابن بين واحد من المصريين وما الى ذلك دي قصة ضعيفة وان كان حصل حصل أحسن منها كتير جدا في الإسلام في أكتر من إن الإنسان كان بيزهب فيعرض مسألته وقضيته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أعلى من كده كان يقول والله كلنا نعمل فيها وخل وسواء وخذ لي حق مني أو صحح مني وهكذا في الإسلام مفيش حواجز تمنع من أخذ الحق أبدا وإذا حكم القاضي في قضية بإعدام الرجل ده عشان الدلائل اللي عنده آئة الدلائل بتقول إنه فلان ده هو اللي قتل ثم يظهر بعد النطق بالحكم ثم يظهر بعد النطق بالحكم شاهد ينفي هذا الحكم في الإسلام يتنافى الحكم أما بقى في القوانين الثانية ديات على ما تثبت بقى الكلام ده يكون نفذ الحكم فيه وهكذا فالأنبياء ساسوا الأمم كل الأنبياء تساس الأمم بشريعة الله أي واحد يقول لك طب التحكيم تحكير الشرق تقول له ما فيش نبي أرسله الله قبل بني إسرائيل ولا في بني إسرائيل ولا بعد بني إسرائيل إلا وساس الناس بشريعة الله التي أنزلها إليه وأولى الناس أن يسوسوا بالشريعة هم المسلمون لأنه خير الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس والخيرية مرتبطة بشريعة الله فكلما كنت أقرب إلى شريعة الله كلما كنت خيرا وأفضل من غيرك وهذه الأمة فضلت بهذا عصمة الأنبياء والمرسلين دين نكملها إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله. نكمل نتكلم على عصمة الأنبياء والمرسلين بعد الصلاة لا لا بعد الصلاه بعد الصالة الصالة ان شاء الله ما نصلي ان شاء الله هو كده 77 وهيبته كيف ان كانوا يوقرون العالم ويهابونه قال طاووس ابن كيسان ان من السنه ان توقر العالم من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان توقر العلماء لانه احنا ذكرنا قبل كده احاديث عن فضل العالم وكيف انه يستغفر له كل الناس وكل الخلائق حتى الحيتان في قاع البحار وهذا معناه أنه له منزلة كبيرة عن الحسن قال رؤيا ابن عباد يأخذ بذكاب أبي بن كعب يأخذ بالجام الناقة فقيل له أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ بذكاب رجل من الأبثار فقال إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف بغي للعالم إنه الناس يعظموه ويشرفوه ويكرموه ويوقروه وعن الشعبي قال صلى زيد ابن ثابت على جنازه ثم ترضيبت له بغلة ليركبها فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال له زيد خلي عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس هكذا يفعل بالعلماء والكبار. يقول سيب سيبل بفاعل يقول له, له لا لا كده احنا امرنا ان احنا نعمل كده بالعلماء والكبار. وزيد بن ثابت هو حبر الامة الاكبر كما كانوا يقولون عنه هو ابن عباس وحبرها الاصغر وابي بن كعب رضي الله عنه الجميع هذا اعلم الامة بالقرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث ما يمنعني منه إلا هيبته حتى تخلف في حجة أو عمره في الأراك الذي ببطن مر الظهران لحاجته فلما جاء وخلوت به يعني قبلت الوحيد قلت يا أمير المؤمنين أريد أن أسألك عن حديث منذ سنتين وما منعني إلا هيبة لك. قال فلا تفعل إذا أردت أن تسألني فسلي. قل هي يا ابن العرس أسألني تسألني. فإن كان عندي منه أخبرتك وإلا قلت لا أعلم. فسألت من يعلم؟ لو أنا عندي علم هقول لك ماشي عارف. لكن لو ما عنديش هخليك تسأل حد يكون عارف. قلت هي من المرأتان اللتان ذكرهم الله تعالى أنهما تظاهرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عائشة وحفص وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يعني أوتي العلم الكثير حتى إنه لما مات قالوا ذهب بسلوسي العلم وعن الليث قال كان سعيد بن المسيب يركع رتعتين ثم يجلس فيجتمع صلّر كتين ثم يجلس يعني في المغرب فيجتمع إليه أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فلا يجترئ أحد منهم أيسأله عن شيء إلا أيبتذئهم بحديث أو يجيئه سائل فيسأل فيسمعهم. قترة هيبتهم له؟ مكنوش بيقدروا يسألوا ذو المين ذو الأبناء المهاجرين والأنصار وهو أصلا مش منهم إمام سعيد بن المسيب مش منه لكن الذي رفع قدره هو العلم فكانوا يتهيبونه لذلك وعن عبد الرحمن بن حرمال الأسلامي قال ما كان إنسان يجسرئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير من هيبتهم له لا يش أحد يسأل عن حاجة إلا يستأذن كما يستأذن الأمراء والرؤساء والكبراء. قال بعض أهل العلم كان عبد الرحمن ابن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرق قلم ولا يقوم أحد كأنما على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة. لما يعدي درسكم العلم كذا ما فيهم يتحرك ولا يتكلم ولا يبرئ ألم ولا يصفح ورأه وكأنهم في صلاة فإنهم يصلوا عشان كده ربنا بارك لهم في علمهم الذي تعلموه قال الشافعي لما ذكرونه أن بعض الناس بيتعلموا علم بس أن يتعلموا معه أدب فقال ما أعلم أني أخذت شيئا من الحديث ولا القرآن أو النحو أو غير ذلك من الأشياء منا كنت أستفيد إلا استعملت فيه الأدب وكان ذلك طبعي ده أصبح إيه طبع عندي إلى أن قدمت المدينة الغيث لما وصلت المدينة عشان إيه اتعلم العلم على مين على الإمام مالك فرأيت من مالك ما رأيت من هيبته وإجلاله العلم فازددت من ذلك حتى ربما كنت أكون في مجلسه فأصفّق الورقة تصفحا رفيقا هيبتا له لألا يسمع وقعها صفح الورق بالروح كده عشان الإمام مالك ما يسمع شيء صوت الإيه الورق وهي في الصفح. وعن الربيع بن سليمان قال والله ما جترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه هيبتا له. وقال الإمام أحمد وهو من هو لزمته هشيماً أربع سنين ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة لهم أربع سنين لازم شيخ هشيماً بن بشير أربع سنين ما يسألوش إلا إيه إلا مرتين من كتر هيبة قال إسحاق الشهيد كنت أرى يحيى بن القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجد يسند ظهره كذا إلى المنارة زي ما كان العبوث طب أطلع منه المدنة كذا فوق فهو يركن كذا جنبه فعلا. فيقف بين يديه علي بن البدين وسليمان الشزقود وعمر بن علي وأحمد بن حمد ويحيى بن معين وغيرهم يستمعون الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب لا يقول لأحد منهم اجلس ولا يجلسون هيبتا له وعظامه ظلوا يخ... اسمه الحديث منهم مؤثِّن طول المدة اللي هو بيتكلمون فيها من بعد من العصر لغاية المغرب لا يقول لحد عد ودول إيه أئمة الإسلام دو دول الوحوش دول اللي هم بلغوا الحديث وحفظوا دول كلهم مؤثِّن وما حدش منهم يجرؤ ان من هو يجلس ولا يقول له بعد ما صغير رجلاه وقعتني ولا الكلام ده لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع وتواضع الطالب لشيخه رفعة وزلة له عز وزله له عز يعني الطالب لما تزل شيخه ليس هذا من باب السوب بل هو من باب العز وفضوعه له فخر قال ابن عبات رضي الله عنهما زللت طالبا فعززت مطلوبا لما كان طالب كان يتزلل للمشيخ وعلمائه وبعدين لما أصبح عالما بعد ذلك أصبح الناس يفعلون به مثل ما كان يفعل ايه هو مع شيوخه قال شعبة كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما يحيا اللي سمعت منه علم كنت بعتبر نفسي مملوك له طول ما هو عايش على وش الدنيا دخل هارون ابن زياد مؤدب الواثق احد الخلفاء اليه فاكرمه الى الغاية وبعدين لما بيسألوا اكرمت الشيخ ده او بقلت وعملت له قدر عظيم يا اميره بتاعي الخليفة ده فقال هذا اول من فتق لثاني بذكر الله وادناني من رحمة الله عارف قدر ازاي الخليفة هارون الرشيد بعت ابنه للأصمع عشان يقدبه ويربيه وبعدين مر في يوم لقى ان الواد بصب على رجل الأصمع اللي هو المعلم بتاعه والود بصب المية والأصمع بيرسل رجله وبعدين قال له ايه الخليفة بقى إنما بعثته إليك لتعلمه وتقدبك فلماذا لم تأمره بأي صب الماء بإحدى يديه ويغسل بالأخرى رجلات ده أنا بعتولك عشان يتربى أحسن تربية؟ بعض الناس يقول لك إيه الأبوس إذا الشيخ ولا مبسوس؟ هاي شوف شوفه وهقول لك مبسوس ولا لا؟ مبسوس؟ هقول لك. أتبوص. آه قال إبراهيم بن الأشعث رأيت سفيانا ابن عيينة إمام أهل الحديث وهو يقبل يد الفضيل مرتين. الفضيل بن عياض، وسفيان بن عيينة قبل يده مرتين. وقال عاصم ابن أبي النجود إمام القراء المعروف ما قدمت على أبي وائل وهو أحد الأئمة من تفر إلا قبل كفي قبلي. وقال محمد بن حمدون بن رستم سمعت مسلم ابن الحجاج الإمام مسلم صاحب الصحيح وجاء إلى البخاري يعني الإمام البخاري فقال يقول ويبدأ دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين يعني يا أستاذ الأستاذة وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علال قال له ده بقى مش إيده بقى هاي ده رجل ورفته قال أبو زرعة الرازي سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده إبراهيم بن طهمان هو أحد شيوخه وكان أحمد مستكئا من علة كان كاوع كذا عشان تعبان فاستوى جالسا فأعد لما سمع حد بيقول إيه اسم إبراهيم ابن طهمان فاستوى جالسا وقال لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ قال الشاعر وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح والمرء مع من أحب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عصمت الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء والمرسلون معصومون من الكفر والشرك قبل البعثة وبعده. ومعصومون من الكبائر قبل البعثة وبعدها ومعصومون من الصغائر التي تؤدي إلى النقص والخصة يعني زي السرقة وغيرها من الحاجات الحقيرة دي قبل البعثة وبعدها لإنهم قال الله عنهم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس دول الصف الذين اصطفاهم الله فمثل هذه الأمور تتنافى مع اصطفاء الله تعالى لهم يبقى السؤال هل صدر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعض الذنوب أو الصغائر التي لا تنقص من قدرهم وعفى الله عنها ولا لا هو دا السؤال الأصح من أقوال أهل العلم أنما جاء في القرآن والسنة، قدر الصح لوكات، قدرت، هل من أقوال أهل العلم؟ أنما جاء في القرآن والسنة مما ظاهره أن يصف الأنبياء والمرسلين أو بعضهم يعني بصدور الذنب منهم، فهذا محمول على. أمر وهو إيه إلأمر ذا على أن هذا كان نسيانا أو أنه كان خلاف الأفضل نسيان أو خلاف الأفضل فالناس لا إثم عليه وخلاف الأفضل أنه هنفهمها زي خلاف الأفضل دية لو أن واحد دايما اجيب 100% 100% 100% او هكذا ويجي في مدة يجيب 98 يجي واحد يسألني يقول لي فلان عمليها ايه له ده عمل جريمه ليه قال جاب 98 هي 98 دي جريمه مش جريمه لكن مقامه يابى هذا هو مش مش غلط لكن أصبحت حسنات الأبرار سيئات المقرنين هذا ما ظاهره لصدع الأنبياء مما ظاهره يوهم بالذنب كما سماه القرآن أو معصية كما سماه القرآن أو نحو ذلك. فتسمية القرآن لها صحيحة باعتبار إيه؟ باعتبار أنه سيئ حسنات الأبرار سيئات المقربين ولم يقترفوها عن قصد ولا عمد. زي مين كذا من الأنبياء؟ حد اشتاء العلم لا عشان أنا خلاص سأيت نفق هي فين آثار النبي صلى الله عليه وسلم يعني, يعني ما فيش أصلا للنبي صلى الله عليه وسلم لو لهه شيء باقي شعر مثلا أنا تبرق به طبعا لكن ما فيش خلاص يعني ما تشفي بقى هل, هل هل القبر نفسه ده يتبرع بيه لا هل ده اثر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى التبرك الباقي الشرعي اللي باقي صحيح هو التبرك بدين الله تعالى تتبرك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بحسن المتابعة هو ده التبرك الشرعي اللي موجود غير كده مفيش حاجة مشروعة أما لو كان عندنا شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي نحطه في المية ونشربه ونعمله على نفسنا ونصب ونأخذ الروح البيت ونأخذ كل واحد الشعر يخليها معاه هاي تبرق بها طول ما هي معاه هذا هذا مشروع إذا الصحابة كانوا يأخذون لما يشوف فيت يأخذوه يمسحوه شوي يعندو يسوي وزي لما حلق شعره برضه أخذوا قعدوا يجر عليه كل واحد خد شوية وهكذا هذا هذا مشروع ولكن هو فين دلوقتي مفيش نعم تمام دونك وبعدين ها هل السيف والحذاء هل السيف والحذاء دول من النبي صلى الله عليه وسلم من الحاجة نفسها لو في عرق من عرق النبي صلى الله عليه وسلم انا ونحطه واحط كل يوم وهكذا ونستعطر به ونتبرغ به لو في شعر لو في لكن لكن اما اللي بيقول انه النعل موجود وانه السيف موجود يعني دي أمور مش لا دليل عليها يعني مفيش دليل يقول ان الحاجة دي موجودة اصلا وإلا بقى كل واحد هيدعى أي حاجة كما في آدم عليه السلام اللي هو الأكل من الشجرة دل قال الله تعالى عصا آدم آدم وربه إيه فغوى ربنا وضح ذلك في في آية أخرى وقال إيه أيوة فنسي ولم نجد له عزم يبقى صدورها منه كان إيه نسيانا ولم يعزم عليها طب هل الناس يؤاخذ؟ لا يؤاخذ طب ليه ربنا عز وجل وصفها بكونها معصية هي كما وصفها الله هي كما وصفها الله هي توصف بكونها معصية كما قال القرآن ولكن ولكن هل هي زي المعاصي بتاعتنا أو بتاعة الناس لا وصفها الله بذلك لأنه ما كان ينبغي أن يصدر منهم مثل هذا وهو النبي المكرم أبو البشر الذي رفع الله يقول خلقه بيدي و أدخله الجنة و أعطاه و أعطاه و أعطاه و إليه أنه ما يفعل كذا طب الحامل له على الفعل إيه؟ أنه كان عاوز يفضل مجاور في الجنة يعني كان أصده خير بردو بس إيه؟ أو, أو كمان الشيطان حلف له أنه لو عمل كده هيفضل في الجنة هو ما كانش مصدق أنه في حد هنا في في في الجنة هنا وفي المكان ده عند الملأ الأعلى و الشيطة دي يحلف بالله كده هو مش مصدق كده فتابع بال وقسمهما إني لكم ولا من الناصر إلى آخر الآية إذن فكان ذلك نسيانا منهم. فأمرها واضح نوح عليه السلام دعا على قومه وقال يا رب إن ابني من أهله فلما دعا على قومه كان الأفضل إن هو يصبر عليهم شوية ده, إيه؟ ده اللي يعتبر في حقه ذنب هل هذا ذنب؟ هل هذا مش زم؟ هو لم يرتكب خطيئة لأنه تيقن أنه لن يؤمنه لا لن يؤمنه ده كانوا بالواحد بيجيب أحفاده أحفاده ويقول له مصلر ده كده من حد يؤمن به خالص أحفاده يبقى خلاص بقى حد هيؤمن ومع طول المدة لبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما دعوة بس دعوة يدعوهم إلى الله خلاص بها ده هو بقى عنده يقول أنهما لا يمكن يؤمن عاد بيعملوا إلا الفاسح لفيش حاجة حلوة بيعملها خالص فسدت فطرتهم خالص حتى مش بشر عاديين ففي بشر عاديين كفرة وفي يصدق منهم حلوة حلوة دول إيه مفيش خالص إنك إن تذابهم يضل عبادك ولا يلد إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا فذا عليه فإيه فهذا قيل أنه يعني عُتِب في ذلك وَلَمَّا أَلْ رَبِّ إِنَّ أَبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقَّ هو إلى آخر الآيات فربنا قال له إيه إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك بعلم إني أعظك أن تكون من الجهلين يعني الكلام كله لا يدلش على زنبو ولا حالة. آه. يدلش ولكن ما يعني يمدقي لك أن تعلم أنه لا نسب بينك وبين الكفار حتى وإن كانوا في النسب في الزمن الماضي. أما إذا قال ربي إيه؟ إني أعو وأني عوز بيت عن أسئلة ما ليس لي به، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. فكان كونوا كلم بهذا الكلام كانت منزلته تبقي ألا يتكلم به لكن ده مش زم ده مش إيه مش زم ما سيدنا إبراهيم عليه السلام قال إيه لا استغفرنا إيه لكن لأبو يعني ومع هذا ربنا ما له لوزب فلما صدر من نوح عليه السلام مثل هذا أحس أن هو صدر منه خطأ لما ربنا قال له الآيات اللي إحنا ذكرناه فقال فاستغفر الله وتاب إليه ورجع إليه ولم يكن ذلك ب بالذنوب التي يعني تنقص من قدر صاحبه يوسف عليه السلام في مسألة رأت العزيز ومش عارف إيه فتعلب على اليهود والنصارى قاتلهم الله يذكروا أشياء عن الأنبياء ويبتهمهم بالتهم وهم كاذبون قاتلهم الله ولعنهم الله الذي حدث ليوسف عليه السلام شاب في عز الشباب أجمل أهل الدنيا على الإطلاق في سجن وهذه المرأة هي امرأة الحاكم وهي المتصرفة وصاحبة الكلم وهي امرأة جميلة وهو في السجن وحده ودخلت عليه وهو وما الى ذلك وبص واخد كل ما تاخذه المراه من الزين والمغريات وما اعرفش ايه وكده فمن يصبر على ذلك لا احد لا احد يصبر على ذلك الا ان يوسف عليه السلام صبر على ذلك طب اللي, إيه اللي حصل انت يخطر على بالك لحظه لحظه ان تغفل عن استحضار الهيبة فتعاتب على ذلك وبس كده. هو عوتب على خاطر مر عليه لحظة ولم يحرك فيه شيئا ولم يتبعه خاطر آخر أصلا والخاطر لا يؤخذ به ولكن أنت الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم هل يليق أن يقع هذا الخاطر الذي يقع في الثانية أو لحظة في قلبك وأنت أنت من أنت؟ فهذا معنى الإيه الآية فلا يعد ذلك ذنبا ولا شيء من هذا ونحن نريد نريد زي الآم وردته ونفسره بهذا التفسير أما أما وما أبرر نفسي فإن النص الأمرد هذا قول مرأة العزيز وليس قول يوسف عليه السلام هذا ليس قول يوسف عليه السلام. السلام لا ال الصحيح الصحيح عن قول يوسف عليه السلام أي قول ثاني غير صحيح. قول العزيز امرأة العزيز أصد يا جماعة لا قول امرأة العزيز أنا لو قلت يوسف يبقى أنا ما مقصودش أنا أقصد قول امرأة العزيز هو عيم وما أبرئ نفسي إن النفس رأى بالسوء. هي قالت بعد كده خلاص قالت ان ايه إن اللي كنت منطانه تمام اي بالضبط كده بالضبط تكمله لكلامها يعني ليس له علاقة بكلام سيدنا يوسف عليه السلام سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول في حديث الشفاعة أنه إيه كذب وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه له ثلاث كذبات اثنين اثنين منها في ذات الله تعالى هل ذي كذب على الحقيقة ولا المراد بها المجاز المراد بها المجاز إيه اللي حصل أول حاجة قال إني سقيم لما كانوا رحين يعبوضوا الأصنام وعملوا الحفلة بقى وعيدوا بتاع زي بتوع الموالد دول الله يهديهم وفكينا من الحاجات اللي بيعملوها دي على الخير أيه هو عامل العامل ذي بأه هو ده الدين مش فعلوا معنا وإلا أنتوا تبقوا من حرفين ومتطرفين وإرهابيين وسيئين ومش عارفين طب يعني هو ده اللي جاء به الإسلام خلاص يعني ما عادش فيه حاجة فرأت إيه أنت عن بتاع هبال اللي كان بيعبد هبال واللكت كان بيقول وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله ذلفا ألا الله أه. وكان على فكرة هم كانوا يعرفوا أنبياء الله يعرفوا إبراهيم ويعرفوا كل حاجة وكان منهم فما الفارق بين من يفعل ذلك ومن لا؟ يقول لا إله إلا الله وصلى وصلي، تمام كده هي يقرئش دي مش كانت بتصلي عند البيت ضربه كانت بتصلي عند البيت ولهم صلواتهم وتقوسهم الباسطة يبقى خالفوا خالفنا الإسلام في المكان والعقيرة والزمان وخالفنا في حاجات كتير ونقد ما لا إله إلا الله محمد رسول الله سواء بعلم أو بجاهل يبقى أعملنا دي ليست عمل المسلمين. كانوا بيعملوا كده بقى جماعتكم يأخذوا العيد وبتاعه يأخذوا بتاعه وروحوا بالجمال بقى وروح يتباحوا عند الـ الـ الـ الأصنام والقبور والحاجات اللي بيعملوا هذه طيب وبعده هو مش عاوز يخرج معاهم فقال إني سقيم دي حاجة اضطرش اللي انتو بتعملوها دي تخليني قلبي يموت يتقطع أنا سقيم مريض وفعلا انت مش ممكن تقول إني سقيم أي واحد فينا بسبب الهم اللي ركبه فما بلغ بقى ده مين ده ده إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي ضرب أحسن الأمثلة في الحنيفية هو إبراهيم عليه السلام ولما يشوف ده قدام عينيه هيبه هيعمل ايه ده ده ممكن يموت من الزعف قال إني سقيم وبالتالي هو ده المقصود في كلمة إن سقيم هيبه هي مش كذبة هي في حقيقتها مش كذبة وإن كانت تسمى في لغة أهل الحجاز إنها كذبة لأنها لن تعبر عن شيء ملموس إحنا عارفينه بطبيعة الكلمة فهذه ليست كذبة من الزنب اللي بيرتكبوا الإنسان ثاني حاجة ألما قال إيه بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون هون ما قالش بل فعله كبرهم هذا سكت وقال قال إيه فاسألوهم إن كانوا ينطقون فعلق فعل الكبير على النطق. ألو لو هم نطقوا يبقى هو اللي عمل. وهو هم لا يمكن ينطقوا وبالتالي هو لا يمكن يعمل. أيه غيره يبقى لا بس هم ما مافهموش الموضوع. فصارت من هذا القبيل من باب التمويه يعني هذه تسمى معارض. والمعارض من أنواع التي ممكن يطلق عليها الكذب وممكن لا يطلق عليها الكذب. فهذه ليست عيبا فيه ولا وكل ده فين؟ كل ذلك في ذات الله عز وجل وده يدلي لك حاجة يدلك أن انت إذا أردت أن تسلك الدعوة إلى الله فاسلك على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما تفكرش نفسك أن أنت بقى خط وأن اللي كان قابلك من الصحابة والتابعين والسلف الصالح دول اللي إيه يعني بتاع أنت بقى اللي هتعمل اللي محدش عمله أنت تسلك إن عليك إلا البلاغ أنت تسلك الطريق المحترم وخلاص عمل استجيب استجيب استجيب استجيب استجيب, استجيب وهك بعد ذلك الأمر الثالث اللي هو كان حادثة السيدة سارة لما دخلوا مصر وكان حاتوا مصر أنا ذاك ذاك بحب النسوات فالمهم ايه كل من يشوف واحدة تعجبه حد الشيطلع يقول بقى الشخص هو بحب النسوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ما أحل الله له من النساء وكذلك نحن نحب ما أحل الله لنا من نساء وهذا نخطي أما الثاني بقى كان إيه لما يلاقي واحدة تعجبه يأخذها من الراجل بتاعها بس الشرط أن يكون متجوزة عشان يحس أن هو يقدر يأخذ الحاجة من أهلها ظلما وعدوان لو مش متجوزة ما يأخذهاش فسيدنا إبراهيم عليه السلام ما كانش في مسلم تحت الأرض اللي هو وهي تحت السماء أصلي تحت الأرض تحت السماء أنا فقال لها أنت أنا وأنت اليوم ما فيش حد مسلم في الأرض إلا نحن في الأرض ينفع يعني على الأرض فإذا فإذا فإذا فإذا فإذا أنا مذهب فإذا سألكي فقولي إنك إيه أخت فا على طول بقى العيون جاري عليه في واحد داخل ومعه واحدة ما أعرف شيوه جميلة وكانت سيدة سارة كانت جميلة كانت جميلة جدا كما يذكر أهل التواريخ يعني فبعد فدخلوا عليه على ال اللي هي أخت سيدة إبراهيم عليه السلام هو بقى قال لك غير أخته ولا مش أخته أنا أخذها برضه آه. هذا يعطيك دلالة بقى كم يقولك إن الواحد يق... يعني لم يقوم بالشرع يقوم ب... كما أمر الله وخلاص زي ما تيجي <تصفيق> هو رغم إن هو قال إنه هو اللي هو برضه برضو, برضو عاوز ياخد فدعيت عليه بقى هي دعيت عليه ف... فتغرز في الأرض اللي هو الفرعون تغرز في الأرض هل أنا عارف إن دا منك أنت فادعي وإيه ونخرج ومش هضرر وبعدين خارج برضو ايه عاوز رحلها باعت عليه غاطس للأرض ثالث مرة غاطس خلص الغاية رأى أكرك فقالا عارف ان ده طبيعي يدعي له ونخرج وإيه ومش يعني. ففعلا خرج وأكرمها وعطاها هدايا وعطاها السيدة هاجر فلم تكن تلك في حقيقتها هكذا هذا ايه اللي جاء عن سيدنا إرهيم عليه الصلاة والسلام سيدنا داود عليه السلام اللي صدر منه ايه انه من حبه للحق عجل فحكم في القضية التي قد ظهر فيها ان الحق مع الشاك ولم ينتظر ليسمع الطرف الاخر هو الطرف اللي الاخر كان ظالم واخذ كل حاجة وبعدين سيدنا داود عليه السلام لما ربنا قال له انه جعل لك خليفة في الاضفحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى هو متعجل أن يحكم بالحق وأن يقيم الحق وأن يرفع الظلم عن المظلوم وأن يقيم شريعة الله وأن وأن, وأن, وأن. في هذا غاب عنه إيه إنه يسمع الطرف الآخر رغم أن يسمع للطرف الآخر في هذه الحالة قد لا يؤثر في الأمر لأنه الحق واضح جدا إنه مع اللي بيشتكي إلا أن الله تعالى عتبه في ذلك كان ينبغي لأنه دام بقية إقامة الحق أن تسمع الطرفين. يعني اسمع واحد قال لك عينه مقلوع اسمع الثاني اللي لعله تنعيم الاثنين اللي تألعه فمن هنا فتاب إلى الله فغفر الله عز وجل له ذلك وهذه هذه لا تعد ذنبا واضحا يحسب عليه بس ده خلاصة مجال أما سيدنا موسى عليه السلام في القصة بتاعة الكافر بتاع الفرعون لما أتى الرجل من بني إسرائيل لما كان مسك الرجل من بني إسرائيل سيدنا موسى بخلصوا بيبعيدوا عنه لما زقه كده مش ضربه ده لو ضربه كان حذفته وزقه كده اهو فالتاني وقع ما وقع ما فربنا عز وجل ما هو على ذلك ايه بقى اللي عمله انه صدر منه قتل لنفس لم يؤمر بقتلها كما قال هو في حديث الشفاعة هو ما قتلوش متعمدا خالص ولم يكن يقصد قتله ولم يكن يعلم أن الفعل سيؤدي إلى قتله ولكن توافق أن ترتب القتل على فعله خلاص فهذا أدى إلى أن يشعر أن هذا ذنب منه فقال رب اغفر لي فغفر له عشان كذا الفحص على طول التعقيب قال رب اغفر لي فغفر له فالمين الثاني كان كافر وكان متعدي و وكان, وكان وكان إلا أنه النبي لا يصدر منه أمر مهما صغر إلا بعد أن ينزل عليه الواحد. وصلى الله على سيدنا محمد. العالمين.